you <laughs> you <laughs> ت م ا ئ ي و ا ر ط ا ر ق ي وما أ د ر ك مرطارق النجم الفاسد 「気になよ」 No. No! you t h i r n g t h o o k e c a うの。